يا ابتي اني قد جااني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 اشتركوا